الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده بالنسبه لسلام وعد يقول اتبعت الى شريكي محمد حسان يقول ما في شر قبور ليه يتكلم الداعيه محاضره كامله عن شرك القبور يمكن ان يشير اليه اشاره وذكر ان اثر عن علي انه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله والرسول واثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما انتم محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعض فتنه علن صريح وما معناه لذلك الله خير محمد حسان رجل منحرف في العقيده والسلوك دول اخو مسلم وليس من السلفيين انت فاهم كلامي وداعي الى البدع والضلال كغيره من جماعه الاخوان المسلمين واخر ما نقل الاعلام انه خرج في اخر مظاهره ومعاه محمد زين يعقوب يهتف ضد الحكم الحالي واظن عنده ازمه وقع داخ وبعدين قبضوا السجابر رجع الكلام ده شو فيدايه بعمل عمليه دي ده يا سلف يقوم بهذا العمل والمعروف عند اثنواء الجماعات كما ذكرت غانب الا يجوز الخروج على الحكام وهؤلاء دعاة للخروج على حكام وهم اصحاب منهج منحرف منهج للخوارج والمعتزله هذا المنهج الذي يذين به محمد الثاني يعقوب بفعليه بالامس وبلسانه وعبد محمد حسن ومنهج الخوارج المتشدده في كحسلمان سيدعووا فكر منحرف خلاف منهج عن السنه والجماعه كما ذكرنا انه اهل السنه والجماعه يصبرون على جور الحكام معلش هم الحكام ليسوا من المؤهلين لان يحكموا لكن اشرار وابتلىنا الله بهم الرسول قال تصبر عليهم ما دام على كل مسلم عنده صبر خالف توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي النتيجه انه ضربوه والطنبان السربيون قالوا انت جابك رجله جابك رجلي انت عشان تاخذ لك ناس شماشه لكنه طلع الاخوان المستقيم منهج فاسد ومنهج منحرف اما عن كلامي هذا شرده طلع مؤخرا بعد بعد مبارك من زمان كان الرجل ده مندس اذا مبارك كان طبعا كان اي دول يشوف شورى اخوان بيطبلوا بيطبلوا طوالب فقد بنى المنهج السلفي فقد اتوارق بدايه طلبه قرنو زمان قام بحرب القبور شركه القبور على حد المنهج السلفي اللي هو ده الاصل في في الدعوه الدعوه الى التوحيد والتوحيد الذي يتنافى مع شو مع شرق هذه سبيلي ادعو الى الله على مصيره انا وتبعني الدعوه للتوحيد لينو الاغلبيه من الناس الله قال يشركون انت قاعد دعوه بقى التوحيد لانه حكمه الله عز وجل اقتضب ان تكون الاغلبيه من المشكين وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون يجي يقول ما فيش شرك قبور هذه القبور قاعده في اتى فتح مصر بتاعتك دي كلها قبور طبقات بتاعت شعراوي كلها قبور لناس صوفيه وغيرهم من اهل دجل وشعوذه القران بيتكلم عن القبور في عيت مولى وثل العزه اكبر مصيبه يعني وقع فيها الشرك هي فتنه القبور والشرك بدل شنو ما هو لو تذكر الحديث انهم شركوا مشركو قريش انت قال اشركوا بباسطه ها الشرك بتاعهم ما يرجع لقالب القبر قال ابن عباس ابن عباس قال في التفسير الايه افرائكم لا وثل العزه قال كان ال يا ليت السويق اصلا كان بنت السويق بقى له خطه كده تحت عصيده قبل ما بقى سنه باسلم وقبل بالادي فلما مات صوروا له تمثالا شركه الدرج وكان سبب شركه القبور وانا بوضع الحاضر والله بتخيل الناس العوائل هم جماعه الاخوان المسلمين والجماعه الصوفيه لانه الجماعه العوائل صوروا له تمثالا دي دي الفكره بتاعه لوائل لما مات بلاد ظهروا لك الجماعه بتاع الكلام يا اخوانا هذا اللاد العظيم لا يمكن ان ينسى كغيره واحد كان رجلا كريما وله تاريخ في هذه البلاد فلا بد ان نخل الذكرى واعمل له تيمس نفس الاخ مسلم انه وينبغي وهذه البلاد لا بد ان تكون فيها ذكريات اعمل لك بلاوي نفسك على ان بتاعه لوائل والله لما جت جماعه التهنئين جابوا عبدوه عبد شنو؟ الاث ما ذكر اول شيء فعلوا ذلك تخليدا لذكراه العوائل انت فاهم كلامي؟ صوروا له تمثال دول جماعه التهانيين عكفوا على شنو؟ على قبر جو الصوفيه بعض الاحوال المسلمين عكفوا على قبر مين؟ الاث تعبد اي حتى محمد حسين يقول ما في شرك قبور وما ادري شرك شنو؟ يقول لك في شرك قصور اهم شيء نحرر في شرك قصور ده بقى قدك حتى لو في ما بتقدر عليه اتحداك يا محمد حسن اتحداك يا اخي يا مثل وعندهم خلص الحديقه الاسر اللي جابوا مدك انه لما يقول لك الداعيه ما يتكلم محاضره كامله عن الشرك والله كاني بي ينافي يعني سوره الاخلاص كانه يعترض على الله بالمفهوم بتاعه ده يقول لك ليه ليه سوره كامله في حق ذات الرحيم كل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا دكحت برضه ليه ليه دي سوره كامله اتحطت رهيب ليه ليه انت بتقول لي كلام ناعم ما الصوره كامله في التوحيد التوحيد الذي يطلع عن الشرك هل فقيه محمد حسان هذا وما اظن يفقه لانه تربيته سيئه تحت اخوان المسلمين كلهم انت فاهم كلام وكل من يدافعون عنه من العاملين في السلفيين في التنظيم بتاع الصحونه كلهم شفاته واحد بدي ابو نادل دلتا غوردون يجوا لفوا عندهم وما لحالك ما الحملين فاصرفوا لنا وتعو تعو لين ابدا بكفك والله ما خليك ابدا ما بخليك انت بتلعبوا اذا عرفت ذلك الاثر الجاب ضمان ما يعلق الاثر بالبخاري ان هذه قال حدث الناس بما يعرفون تريدون ان يكذب الله الرسول ده دليل على انك بدك تتكلم في الشرك يا اخي الاثر ده اول شيء كان رجعنا للتفسير بتاعه ابن حجر ذكر قال ومن هذا الاثر قال كرهه الامام مالك ان يتحدث عند العوام باحاديث الصفات بيتكلم عن نوع من انواع التوحيد الامام مالك بالاثر ده قال قال عند العوام عند العوام مش عند العلماء عند العوام كره انك تتكلم في الصفات ان الله له يد يدان وانه يعني وانها وان بعض زوجات يضحك العوام لما تتكلم معاهم في الحته دي قول لهم دو كوفر قولوا اللي بيضحك هذا كافه انت تتكلم معو ده والراطول قال لك ما بيضحك ما ضحك في هذا يضحك وضحكا يليق بجلالي ليس كمثلي شيء وتعلم مش مشبه الله كرمه فذا ال ال ال الاثر ده هو محمد حسان عارف الكرمه لكن ده يلبس على الناس والله قال ولا تندس الحق بالباطل وتكتم الحق اما شرك القبور العقول فهموها فالكلام اللي اللي الأثر الثاني ما أنت محدث الناس بحديث لم تبلغه إلا كالباء ذا زي كلام الأخباء المسلمين وهو زي الهوز بتاعهم دا إلا كالباء إيجي أخو مسلم يقول لك سوف ننتظر سوف ننتظر ونزيل هذا الطاغوت بهذه الحجارة لا يتعرف لك حكومة بحجر أسئلتك كذب والله يتعلم لهم حجار وسكاكين سكاكين وحجارة يقول لك سوف ننتظر عنه لأننا على حق دب بان لك يا كذاب في حاجه تنتصر عليه على الدبابه على الحكومه انت بتكذب انت بتكذب المنهج الالهي الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المنهج قال غلّ الله لما غلوها هاجر هاجر يعني كان الله عز وجل مح لكل شيء قدير مش كان ممكن يصروا ها مع كل الاعداد دي مش كان ممكن بارا مش كان ممكن يصروا لكن سنن الله في خلقه انه وعد لهم فدل غشوا جماعه غشوا ناس يغشوا في شط سوف ينتصر ونحن هنخنم ويكون الكلام ده فتنه لغايه ما ناس يموتوا ساكت يموتوا واعطى بكلامنا محمد حسان يموتوا نمشي قاموا لهم حكومه ورسلناها عن ذلك ويموتوا ساكت يشالهم حجاره يقوا بها رصاص وده كله في النهايه الفتن جايه من جماعه الاخوان المسلمين في العالم انت باكل اغيب اذا عرفت ذلك يبقى هذا الجواب باسل قال استمعت الى الشيخ محمد الامين اسماعيل وهو يقول ان صيام 6 من شوال اولى من قضاء الافطر الصائم من رمضان وذلك لان ايام 6 شوال محدوده وعند قضاء رمضان به به به به في شركه بعد الضرع من ايام اخرى والله طبعا ده كلام باطل وان قال به بعض هذا كلام باطل كلام حد ما هو صحيح وما قال به اهل العلم الذين يعتد بقولهم من مشايخنا اللي هم الآن نفط بهذا نحن نقول أننا الأرجح والقوي هذا كلام ما أعلم الشيخ ابن عثمين حينما في الفتاوى حليل رحمة الله أنت فاهم والكلام دائما دا بقول جمعة الإخوة المسخبين اللي هو بجيبه للناس الأشياء اللي بيهبوها وإن كانت خطأ ابن عثمين قال إذا كان دور دار يصوم ستوت وعليه قضاء لا يجوز له أن يصوم شنون الستوت إلا بعد شنون بعد القضاء ليه قال لي ان لان اجر اجر صيام شوال مبني على على اتمام شنو على اتمام رمضان يعني دول على ايام رمضان لو صام لو صام شنو سته من شوال ما بكون كبن صام ثاني لانه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاجر بشنو بصيام رمضان وده ما تم رمضان يعني دول عليه الان عليه سته سته شنو عليه سته يوم ما صام من شهر رمضان وقال يا شوال ده محمد اللبن قال تصوم تصوم هو تقول المنصامه رمضان بعدين قال شنو وعد بقى عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال من كان عليه قضاء لم يكن صيام ما صام رمضان عشان كده ال6 من شوال مربوطه بشنو بقضاء رمضان فابقى على هذا يبقى الذي عليه صيام ده هو واجب الرجل وامراه ما يمكن يسوم سوت فاهم ده والكلام ده فتوى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خد بالك ولا ما ولا ما كله البالي ابن باز كلهم, كلهم موجودين في الفتاوى وذكروا من الادله على ان على ان الواجب هو الذي يقدم بحديث ابي هريره ده حديث ثاني البخاري خدوا العلماء تفتكر انهم عارفوا اخ انت شغاله انت تقولين في جماعه لما تكلم حامل هارين بيرج وكمان عطاله هني من السرافين امرك يقول لكم كلكم قولوا له في الدكتور طب بنذاك انت وتزعلوه له انا بتكلم مع العطاله اللي بيكونوا مرات بيجوهني وبعدين يعملوا لي بلاوي وانا لا ساهل فيك انت ولا العينه كلكم كلكم ما ساهلكم ظلم بتعمله انت ظلمها اما دول يقول لكم لا انت معنا وثباته ساحه كم كده الاجتماع القادم اطلع برنا من بره ولا تبعنا وتنضم لنا نحن الكتابه سنه بس والله ساعه كما ضيعت تبارك مع نفسك نحن بدنا التحرر شوف يا شباب يا سلفين اوعك تنضم مع اي تنظيم سلف ما عليك انت بسك بالكتاب والسنه مثلك او اكتر من هيك شبك لك مع جماعه تعالوا عندنا الاجتماع والتنظيم ما في هالفون التنظيم موجود لكن فيه خلل للجماعه وفي صح الجماعه بيقولوا بينكم في موجود التنظيم كوسيله لكنه غايه وفيه خلل بيبقى بعد كده تتخلص منه فذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال الله تعالى من امن اعادى لي وليا فقد اعنتو بالحرب بعد ذلك قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما فرضت وشروع عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بشروع نافل قالوا الفريضه الا فقيه هذا الحديث دخل عليه ابن حجر رحمه انت ما قراته ها قال من السائر انه اما قدم الواجب انت تهلك حاجه تحببك لله ولا دار تصوم مع الناس ساكت إذا داعي الحاجة حبك لالله أحب إلى الله الفرد من شنو؟ من نافلة عشان كده قال الشافعي عليه رحمة الله وإنما سمية النافلة نافلة لأنها تأتي بعد الفريضة سمية النافلة نافلة بتاع بها شنو؟ زي, زي الواحد يبدو يكون يسموه وبرتاهم مش كده؟ جماعة الشغالين قسنا هو واحد يشتغل وبرتاهم بس هو معين يقولوا بالله إليه يشتغل وبرتاهم وانت اللي عمله رسمي اشتغلته مع وقتها ده بعد الشغل الرسمي وانا ما يناه ولا انت بتلعب عليه ساكت الكلام ده ما بنيا على في قياده الحديثه للعلماء وما ذكر الشاطبي في الاعتصام شافوا الاعتصام ان عمر لما لما استخلفه ابو بكر اوصاه وصيه طويله بعد ما بيدن الرساله اللي قال له قال له واعلم واعلم بان الله افترض عملا بالليل لا يقبله الا شنو إلا بالليل وأنه اضطرد عملا بالنهار لا يقبله إلا بالنهار وأن الله لن يتقبل نافلة حتى تعدى شنون الفريغة فالذي الذي يبقى قوى المحبسة الابين هو قوى الباطل عليك صيام واجب أولا كتبشي الصوم ستون فصوم الواجب إن شاء الله لهو عشرين سنة صوم الواجب أول بعد ذلك أم لا صمت شوان الله ما بيسالك قول ما, ما صمت ستة من شوان الله بيسالك لكن ذي كان لا بيسالك منه فإذا أهم بدل أهم بدأ من ففق المثل غير كذا كلام ما عنده وزن هذا الكلام لا ما عليه ما في زباله